بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب الحكيم اكان الناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس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 يهديهم ربهم بما لهم تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام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 ولقد أهلكنا القرون من قبركم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا يؤمنون كذلك نجزي القوم المجرمين ولائفة في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملوا واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا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 قل لو شاء الله ما تدوته عليكم ولا اجركم به فقد لبست فيكم عمر من قبره افلا تعقلون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 حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءت هريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم.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 أولئك أصحاب الجنة هم فيها خاردون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم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 إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبر كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون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 فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوا فقل لي عمري ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون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 وإما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوفّيّنك أو نتوفّيّنك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول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 قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفرح الساحرون قالوا أجئت نار تلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا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 فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالُوا مُوسَىٰ مَا جِئْتَ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فما آمن رموزا إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون على خوف من فرعون وملائهم أي أفتنهم وإن فرعون داعم في الأرض وإنه لمن المسرفين.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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء آل قومكما بمصر بيوت وجعلوا بيوتكم قبلا وجعلوا بيوتكم قبلا تواقيم الصلاة وبشر المؤمنين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 حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. آ دع صيت قبر وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، ولقد بوءنا بني إسرائيل مبوء صدقو ورزقناهم من الطيبات.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 قُمْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَرَمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ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 وَإِيَّاهُ يُرِدُّكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن يَهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ومن ظل فَإِنَّمَا يَظُلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إلَيْكَ وَصَبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَصَبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ